وروي عن سماك ابن حرب عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو يجنب وضع حركتان فتحة أو ضمة يجنب من باب جانب ويجنب من باب جانب وهذا جائز لغتان واضح طيب إن الماء لا يجنب من باب كاروما يكرم أو لا يجنب من باب خريحة يفرح طواه أحمد وأبو داود وهذا لطفه والترمذي والنسائي ابن ماجا وصحفه الترمذي ابن حزيم ابن حبان والحاكم وقال أحمد أتقيه, أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسمات والبخار بعكرمة والله أعلم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صاحبه أبو غرير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه ابن وقال البيهقي رواته فقات والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وطيل عبد الله بن سرجس وطيل ابن مغفل يعني عبد الله بن مغفل نعم اذا الحديث المذكور هنا هو واحد حديث كذب لكن موضوعاته 1 1 عام 2 خاص او 1 2 خاص طيب نكمل ونونا kidogo zinakasi لا الى الكدوج بنا اتاتا لكن ان شاء الله من باف علافه علافه يا اولاد نعم كwanza حديث ابن عمر ابن عباس عمر من عمرو بن دينار والمس حياز انتبار التاد عمر بن دينار المد وأن عبد الله بن دينار المدني آه يلتخل أسهل عمر بن دينار علمي والذي يخطر على بالي، ممن نفجوه علمي ممن نفجوه ناني لانبالو كمبالاني في تمويوني نكوانبا أنا أب الشعثاء كمبال هو بان أب الشعثاء أخبارني أني فخبار إذن نشك أسهل نفجوه نقول إن أبو كمبو كان أنا كيكة صحيح أسمع كمن أبو كمبو كان Abbas رضي الله عنهما أخبره بن Abbas المضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامتم صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه أليقو أكيهجا نما بكي أم كيف اللي كوة كيوغا نما باكي يمكي ميمونة بنت الحار الغلالية يعني ما جاء شاتمية يأكبكي يأكاموشي ثم حمد صلى الله عليه وسلم يأكب يأكبه يأكب مباكي فضل نعم يأكب حديث فهوه المسلم حديث بكي عن مسلم إنشاك نعم مسلم توجد التبكات صحيح نعم رجال مسلم من ثقات لكني <تصفيق> متى بيجي أقصياء تخرج هاي كوانزا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابو العباس كنياتي الهاشمي طورشي حضر الأمة ترجمان القرآن وليدا قبل الهجرة بثلاث سنوات قبل الهجرة مسالياكم يا كميتات قبل الهجرة طيب المهم دعاه الرسول صلى الله عليه <تصفيق> وسلم وأدرى علما كثيرا قطع المنين كبرت الدعامة صلى الله <تصفيق> عليه وسلم من البكوفام محمد صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلال القائم قربه قبليه أجاب له لكن القريب قبليه أكوليز ابن عباس كم كان عمرك أمرا؟ الكومر وكم يا كم إن قالت محمد كيفا؟ قال ثلاثة عشر ثلاثة يا ككم محمد كيفا؟ عباس أنا يا لذلك لما سئل الكوليز ما تختتنت؟ أُلِتَهِيرِ وَالِدِهِ. أكسم بعد وفاة النبي بعد يكون محمد إذا ما كتَهِيرِ يَنْبَرْ بَرْمْزِ يَكُمْ en karabina ihtila, de konuşacak mı? Sıla zima taehirim todos kusar. Sıla zima, belki de kom taehirim todos miyak Madam محمد ابن الحنفيه، محمد ابن الحنفيه، ابن علي، ابن الح ابن الحسين ابن علي النبي طال، معروف، معروف، هو ممالك قنِمولا، ممالك قنِمولا يقوله، فتقال أصاروا إسرع، علي رضي الله عنه تصر به أتمزاه محمد بن الحنفيه، هنا المصلي ابن بس، كشكافيم قام براته اليوم، مات رباني هذا. ليوم يكففملزه أمة، آه، أملفملز، الرباني إما من التربية، التربية الطلاب، وهذا هو معناه، لأن ليس في حق الله أو من الربوبية أو من الرباني الذي ينتسب إلى الرب إما تسمى الر... من التربية الكملزه أمة، كعلم يعني طبعا كعلم أو من الربان الذي ينتسب إلى الله. أننفهموه، وهذا الثاني أقرب، في يقان، ثاني أقرب في يقان، فما بالك ونملزج وحوس علم، هي ترجمة مختصرة ذكر ابن عبد البارف الاستيعاب والذهبي في ترجمة الحفاظ، تخرج. تخرج الحديث، خرجه مسلم، كان غوانة، حديث اخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار نجور أيش ثقة لكن مدلس مدلس هي أكو سمعت أخبرني إذا صرح أشفعي تصرح عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء بشعثان اسمه جابر ابن زيد الأزدي جابر ابن زيد الأزدي البصري ثقة فطيه من الثالثة الترجمة هي تقريب التقريب, التقريب حاضر ها طيب كل باب نثقه من, من من الرجال كتبه السته عمرو بن نع الافه يعني ابن جوريجي بياني لكن حديثي عله اشكال كل حديث متوائل نمتوائل الحديث أو تركوتها يا خليفيان أنا حديث الزنركويا بالأحد مباشرة حتى الثلثيان وعلا سوف هو حديث يا مسلمي من علا ممكن ممكن أما غير ممكن <تصفيق> كان الشارع. الشارع. الحديث كان من شاذ شاذ الحديث الشاذ ما مكانه حديث الشاذ mahalaka kwa ah twi la mahalaka kwa yatoka sababu yake nani ni kuna mtu dhaifa illa tushadi bah tena mukhalafa tikat ila ahadiithu shadi haspatikana shugo fikati na hili dalili kunaesha hadith shadi لأن حديث الشاهد مكانه في الثقة، ما قص لوهم ذل سهوا سهوا ضال الثقة، رويت حديث الشاهد، لذلك حديث الشاهد الفطسان كن يبوعفى، كن يابس أما منكر ليس فطسان كن يبوعفى، قب حديث الشاهد خاص بالثقة، ما هلا باركني وات الثقة، لذلك ها وات ثقة ها ف، وهم والسهوا، مسلم ما قديك هذا إيش كان؟ طايل ألا لكن أعلاه قال الحافظ ابن حجر ابن حجر رسمة أما حديث ميمونة أي حديث ميمونة فأخرجه مسلم أم يبوك مسلم لكن أعلا لكن متي أعلا أو أعله قوم كنا علماء حديث متي أعلا للتردد مسببا له شك شك عمرو بن نار أسم علمي والذي يخطر على باله أن إحنا شكنا هل حدثك بالشعثاء أم لا إذا فيه شك إلا تردد إلا شك هنا بعلماء حديث من إشعائي له حديث وقع في رواية عمرو بن دينار في رواية عمرو بن دينار وذكر الحديث إذا كانت هذه لكن سيما أستاذا ورد من طريق الأخرى حديث من فكيوان جيانينجين بلا تردد هين هي شك هنا لفظ صريح حدثني هين شك مفكوان جيانينجين ولكن راويها لكن إشكالهم غير بابث سيدنا الطيبان سيدان عبدك لم تهز ذيكم بوجو قوي أليس بكتي غير بابث وقد خُلِفَ كِشَأَك خليثي ونذك يه كون ذه هذين الطيبان كِشَ ونذكَ لَوْ كَسَسَ كَمْ خَلِفْ بِهِ ما كُفَّمَهِ فَيَ والمحفوظو. نا حديثي لوي صلى الله عليه المحفوظ عكسه في نيمه شكي ني الشاذ يقابل المحفوظ للمحفوظ وابن حجر كما اميلك في حديث الشاذ لانك اسمع والمحفوظ بمعنى كنييمه شكي حديثنا معنى, حديث معنى الشاذ ابن حجر قال اسمع والمحفوظ حديث لوي صلى الله ما أخرجه الشيخان ما لبقيه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه كان يغتسلان من مناء واحد هذا هو الكومت محمد صلى الله عليه وسلم من الميمون وفي يوم بوكيمون هي نروح محفوظ أما هي مسلم هي رواية عمرها من شال من خليفها ونزاك فالحديث الشال وهو ضعيف الشال ضعيف ها حتى كما تفتقان كون مسلم لكن لم يسلم كنا بعض حديث كون بوحاري المسلم لا يسلم ذكنا كنا وهذا منه لذلك علماء قسيمة أه صحيح البخاري صحيح مسلم زوج الحديث صحيح وما نيش من باب الغلبة وين؟ وين يا؟ ما نيش بس كل فرضية حديثه صحيح قد يوجد الحديث يعني إنه ضعيف فلان لكن هاي إذا كواشدة وإذا كوا ممكن يعني ضعيف جدا واضح لذلك قلت حديث البخاري مثل سبعة آلاف حديث وكبتر كان ضعيف ميا مولع هاي من هيأثر إلى ذكوه لقى هيش علماء ضعيف لكي هذا تا... صحيح يعني من بعض الغلابة أغلبية الحديث ينجذب صحيح لكن هاي منشى كوقت أحدث كنا أو ميليا بالسقامة هنا وذاي شيء يجفث كنا البشر مغارمون adam نمسلمون adam الله أنا معنا وإلا لكن جملة حديث صحيح استبقوا موجا ميليا ولا زلوا الكسولين وندر كوتني هذا منها هي موجا كثييس طيب وهذا حديث رعيتي صح ننشاد وهذا عينا أني إن شاء الله أتحين فتحني ذي بيتهران. لكن ده ليعرفني قوله ونبوسام شرح حديث إرتسلا تنسى سلام كان يرتسيل الكوكيوجا بفضل ميمونة وما بقى ميمونة. ميمونة هي بنت الحارب الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع تنسى سلام وقع سبع ونجم لما اعتمر عمره القضاء البوبون عمره القضاء اتفيكا محلا شريف دوكابانا ديها كما انجليهو ويو هنا معنى ميمونه ندوم كيوموشو كوليو ديو انا كيوموكا كبه لا اخر وينقف واضح اذا مكافا باكوليو هو دو اخر زوجه مكيواكي اليومووا مويشو ندوم هذا اذالك أبو رهم بن عبد العز هنا ميمون. هل الفقوفة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنت عليه عائشة عائشة رضا الله عنها لمسي قسانا إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. ميمون القنم شجمه كثيرك تكسيس نالك وأونق رحم يكسانا كثيرك تكسيسي وكثيرك هذا هذا معناه هذا ثناء عليه نعم. هذا آثار أخرى جهود سعد في الطبقات الحادث من حجر في القصة صنوة 51 âm optical naj상 لا k量 cont وRC الوحيد لذلك ذا تمرى النبي طلب أن استشار عضو قلون ა م Lore 小يد остuta هو من قل لا فقط حس overwhelming استarche وتابيد غasy لا على Qué ما سعر إذا قد من تقوم مواقفة في فرص قبل وكيليوانا صلى الله عليه وسلم قبل أن تنقش حقها في ملازم أن تكون عائشة أجلها عائشة في جمسة صلى الله أن تكون مزيدة أجل أن تكون فريشة وفراء من بيه ولكن يتكون من تنوك رضي الله عنه ولكن السنة أن تكون زوجتك في الجنة فقبل أن تكون قبل لذلك هنا يقول العلماء يجوز الزوجة إسقاط حقها لمصلحة وأن حقها لمصلحة من جينة لا بأس يا سياده اقربيها فاعطاها ذرتها اكمبكم بميزان نعم عيسى طيب ترنده تجيب ya sima ni ndo inagasi ajib ya sima kesema nasema wa ruhi ya sima siku zote ibn abd al-habi ana manajmu siku zote na hii ila كذ طيب المناهج عن عمر. الوين الوين الوين الوين عم. عن سماك وتاونا الا سماك لو نعم سماك من الحرب عن من النفس تخريج الحديث أخرجه أحمد وابن داود والترمذي النسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن الطحّال في معاني الأثار ابن خزيمة ابن المنذر في الأوسط وابن يعلى في مسنده وابن الجارود في المنطقة وغيره أوثقهم بقية الحديث ومن كلهم من طريق سماك بن حربه سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس هي لو اهو أو آه تم يبوكيه و طيب نمشي لكن هي حديثة وإلا أمياءك وإلا كتبوا يسمى قال الحافظ حافظ بن حجر سما وقد أعله قوم بسماك بن حرب kuna علماء ulama من haditha meisha ila hadithi kwa نمو yasmama mmoja ni mama hapa simama na bachina sema attaqihi mimi naiegopa iki tabiki naiegopa kwa sababu gani li hali simama attaqihi kwa sababu ya simama huko bwana alikuwa na wahma na iftirad akiraa wa kuikiri ma huwa gonga na iftirad اختلافا بآخره نعم هو بنا صدوق لكن مش مش عمرو قال يشجعني كي ألبسون أكا وتجيء حدثي نيء كأنك بيس ده أي نيء حدث وكده هو نحكي <تصفيق> نمش لكن توه كما ما مش حدث يقصاه اسما فكان يقبل التلقين الحنان ذكوام زك ساو ساو أكا يقبل يو التلقين يوالقيني شو نيء يفكر تلقين مين فمن نجيم قسمة حدثة ويفات نجبسهم يا ما كوزا خلاص شيء تلقي ما كوزا هذا تلقي تلقينا فهي تلقطناه وكم باذبات أكيندا كيتو أكو كيلو شمباي فهو كم ما كوزا توما كوز هذا كليا كشان تقوام باه لذلك هي نعِلَكَ في حديث رأيكَ يا كُبَالِي تلقيني كُلَّ قِنِشٍ نعِكْرِمَ مَوْلَى بْنَ عَبَاسَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَصْلُهُ بَرْبَرِيٌّ يَنْفُو مَغْرِبَ بَرْبَرَةٌ لَكِنْ ثِقَةٌ عَالِمٌ بِالتَّسْيِيرِ عالم بالتفسير ولا يثبط عنه بدعة. ننتمي لقبها ما بدعة موجة. لله الحمد. ما ينصفها بعض السلام حجر سما لا يثبط عنه بدعة. حجرا يكفر به بدعة موجة. ما شاء الله نعم. من الثالثة نكتش كطبقات ثالثة. هي ذي الترجمة. قوى إشكال تويته إشكالية سما. سما إسناد حديث صحيح. مستسق. يبي. <تصفيق> قال يعقوب بن شيبة والدارقفني في السنة سما ورواية, ورواية الثوري إذا رواية ثوري وشعب وأبو الأحوس سلامة بن عن سمات مستقيمة هذا تواتر وقراءة سمات رواية زاو وزنيوك أزكوساع كنتم طيب إذا وأحاديثهم عنه سليما ne hadisiyatik var ni ni Abu لذلك أدار قطني يعقوب بن شيبة سبع، هذا تفتيح السفّيان الثوري، وشعب بن الحجاج، وابو الأحوص سلام بن سليم الأحوص، هذا كراي قصمات حديث زاز قصاع، نهاب كراي قصمات إن شعبة شعبة عن سما إذا حديث قصاع كين تشوع الله، إذن هنا لا يسلم قول أحمد لا يسلم، فدار قطني من بيننا نعقوب بن شيبة، لذلك أتقول حديث صححه الترمذي. وابن خزيما وابن حبان والحاكم وابن الجارود والذهبي قد فنسوحي شعلي نحن سبغاني رواية شعب قوات عن قليل شين الحافظ من حجر في كتاب وسماج وقد أعله قوم بسماج بن حرب راويه عن إكري حسنا قال لفكياء حديث من من السماك كون واتهم هذا شين كان يقبل التلقين هذا هو القواتبالي لكن قد رواه عنه شعبة. سمع. ألي راوي حديثك ولكن شعبة. وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثا. هذا شو؟ شعب. شعبة ها بيكوني مشايخاتك استفكو حديث صحيح. نسيمات تكتب كمشايخات. إذا النتيجة من حديث صحيح. إذا هي علة لو تجينا نسيمات ونبي يضطرد هاي لذي. وبنعلة لكن يصير قاضية. هي تيجي حديث ولا يردش رديش حديث. بس لو يجيبها. سيء إلا بأوكم بأفتيه نكتجهم كصحيح، قص سيمات البديلك مشمشوا بعين الزمن زمان زمان، نعم على كل حال. أما ننول أحمد أتطيه لحال سيمات، من يجوب أي حديث قص أبو حليل ليس أحد يرويه غيره حكونا من جنة، قالي بقى أي حديث بقى هذا دعوة غير مقبولة، لماذا؟ سمع العلماء، قص بقى حتى كمان يككيك، كمان أحد رأيكوا ليك، صح الاثناء لا إشكال. إذن أحمد أيتها إلا روايات سمات وسبب سراده يعير فارق أنام أنام قولي بونكان كرايح عكتر لكن أكذيبوا كم بشرب عن رائق قاتي ويبوا استمات هي حديث بالضبط هالبونكان بمعنى شرب كيشكوه وإلا شرب هنعيش الحديث بوقا كذيبوا أحمد أيوا كذيبوا أيوا كم سمات كرايح عكتر ما لا شك حديثن بعيد الأصل م لكن إسفوقنا بعض الحديث فلاني أبو كما يقولي سيقا أمي هكي كيشة هي فكبونا كما هي أبو كما ينفوكي شعبة بس نها وشاكو كرايك شعبة إتكو حديثي صحيح ولا غبار عليه ألينا إسعار فالنتيجة ناسمات وثقه ابن معين وابو حاكم ذكر هذا في الجرفة التعديل ابن بهاد الموثق نوانجينو كم سعلا عندما ابن حاجرك كبا نتيجة صدوق حكسنا فق فالكنا نجينا بم lan kweli sima angalia hapa bila sima waqad ihtaja muslimun bisima muslim muslim muslim هيند معنا ورجاله رجال شيخين معنى كده. كيسكي حديث عنبه رجاله رجال شيخين وتفوت وتفو شيخين. هنا معنا سمات سمات. أكراه منفرداً عن إكلمة. نعكمة أكراه منفرداً عن سمات. لكن وقت كتانا كوني سنان مودي ليس على شرط الشيخين. صحيح من رجال شيخين لكن سكت كشروط الشيخين أكترى سمات سيشورك ذاو أما سماك ككانرو إكرم كانرو نعم من رجال البخاري لكنه هت الله كبتت إثناد حتى موجة كني سبيخين إن كني سماك عن إكرم هتبت لكن سماك عن فلان تبت إكرم عن فلان تبت كني بخاري الموسل أما مجتمعين ما لكي كتانا كني سند موجة إن أبعفوا نهي مدليل كني شاكوة الشيخين بخاري الموسل كني علم الحديث أكون نقوب سأنا وتكوت عن غلي هذا كوكتشانيش رأوا يسمعون عن إكرمة أبدا لكن سمعت كي كان دو أميراؤه مسلم إكرمة كان دو بخاري أما كي كتانة. لا هذا كرال نمره بس بس بسمع كي رأي لذلك رجال هو رجال شيخين هات بسبب الشرط نفاق وكوستانيانة إكره من السمات وما موجا. بترى أي كموجا تسمى هذا تفوت بين رجال الشيخة وبين شرط الشيخ. نعم. توشة بس نمشي. الشرط. ينجي قناعة. على كل حال نتيجة النين حديث صحيح. أما يا كواندا نشر. بيوسست تتجي ماهي يبيل عا؟ تتجي موليتني يبيل. نعم. شرعيش الحديث. قوله أنا بسهما مؤلف. صحابي سمع كنت جنوباً من ميمون من النجناة من سيد محمد من النجناة. سمع أبا؟ إغتاث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثنة. اليوم صلى الله عليه وسلم جفنة جفنة جمعه جفان. جفان جمع مفرد ياكن جثنة. واضح؟ نجثنة يعني majiombo vikubwa vya mbao ni zamani yalikuwa mjombo vikubwa vya mbao lakini wana mbao wao hiyo kingio ya maji sijuu kule kule msio na itwa majero ni kama ni tamathila min mahariba tamathila هذا هو جمع جسنا وجفاني كالجواب كما مجابيا جمع جابيا كما همجابيا إذا من المزيون وفي كوب وفي أمباو ضيف اليمان إمه توفق منه فساكم كتما في جسنا كوني جسنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تنسى صلى وسلم منها اتاكتوم يعني مالي بتوضي او يرتسل او انا جنبا faqalat Ya maymuna akamwambia muhammad sallallahu alaihi ya rasulullah inni kunt junuban ni bwana ndio hapo ulikuwa na janaba faqala rasul sallallahu alaihi wasallam la yajnab au la yajnub mali hayatikina sifa ya janaba hii ndo tay ana kusema idfa baabu fi اليوجا بعضهم يمتو... رتبهم توصلهم بكم من ميمونة معي. اليوجا عندنا هي جحنة. اليوجا في. ألينج عندنا يا ما دخل في جحنة. ما معنى في هنا؟ في حرف جبل. لكن معناه هنا ماذا؟ آه. الظرفية. سير. إكيوني الظرفية فيه إيش معناه أنه دخل في في في الج... في في الجنة. هذا معناه وهو الظاهر الحديث الظاهر الحديث ومميمون إن غمت ألنجيان دانك هل يقول لك وصابه قال في جفنا ماني جفنا. وفي الظرفية معروف في العلم معاني حروف جرب فيل الظرفية إذا إن معناه مانيش ظرف مكان مكان اه. إذن ألنجيان دان يجفن أكاو إيش أكاوك هذا ظاهر الحديث يبقوا إنجين وابينك أو سماه هنا معنى ضربي في لكن هنا أني أني هنا في نابع حرف جر آخر من فأنا معناها من أني إذا هنا من في نابع من أو نبدأ لمذهب قواعد حروف الجر التنوّب وأنكر هذا المالك تك لكنه سماح حروف الجرية التنوّب شبوه لكنه ذنب المالك لما تكلم عن هذا أنكر هذا الكلام أو كذا نالينا كجوزيشة. إذا نوالو لسه محروفل جار يتناو واسمه معناه كمن. كم إذا نتقول ليش أترك؟ نوالو لسه ما فين يكون في مكانها. تا... برضه في يسارها هينا تناو. إنما أنا اللي ينام. إنما ال الارجح، ال أقوى. سيأخذ فين ما أكابرنا من اللي هو قاعد كونان ينكيهوا، ناوي كنت جنوبا؟ طيب، كوبا ما عنان كذيت نقوم بـ با. على الصحيح. وإلا قول في قول يبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوظّع، ثم حمل صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى تواظع أو يغتسل أو مكواجا، رأى كمان كنت جنوبا، فبلكونان كي هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لجنة. طيب، قوله إني كنت من اللي هو انا من جماع او انزال. وقت من جماع او فني انزال يعني يطلق على الذكر والانثى. جنبا. يطلق على الذكر و... فهذا يطلق على الذكر والانثى. والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد على الافصح نا مفرد yake نا مثنى yake نا تسمى جنبا هي ده يعني مثلا ممكن اقول وين؟ تسمى نحن او اننا جنبا او هما جنبا جنبان ها كويس هما جنوب. هم جنوب. هم جنوب. أنا جنوب. لذلك مفرد مثننا جمز لا تسبدي يا جنوب جنوب جنوب هذا على الأفصح لغة صحة صحة أما لنصم جنوبان أو جنوب أو كذا يخصدون جملة الأصل أن هذا الإفراد سائر في جميع هذه التغيرات هي على الأفصح طيب إن الماء لا يجنب أو لا يجنب كما نفهم بها إما يجنب من باب يفرح تاريح يفرح او رجل من بابكارما يخرم ها نعم كلاهما لغتان فتس كده <تصفيق> والمعنى معنى انكم تجنون اي ان الماء لا تصيبه جنابه انكم بها ماجي ماء هيق فينا جنابه وافيري واثي للنساء رواية, رواية النساء يسمى ان الماء لا ينجسه شيء قال السندي في شرح حاشيته حاشيه النساء يسمى وهي وثقت تلك الرواية إن كما رواية وقاند إن كنت تجنب إذا استعمل منه جنوب نتو من جنابة كاتميا لمج أو محدث نتو عن حادث كاتميا لمج فلا يسير البقية بجنابة أو نجس هاجوز يا لمج يا ترى كم هرب يوم ذاك سقوقه أنا سيف جنابة ماجي أنا سيف جنابة ويل ما هو أكذاني كم باتايا أسر ترى ما هذا من بلابا هي ماجي جاءنا هو لا لا إشكال هو سمين يتنين واضح عندكون يفقه حديثنا مسائل المسألة الأولى فيه إباحة استعمال أوان الخشب كنا إباح ومباغط سمياء زوم ومباغط وياك يا ماجي لا ما يوجدنا في الطهارة كونه طهارة ولا خلاف أحب كون خلاف كون خلاف لكن خلاف الكوافي الخلاف في استعمال أوان الزجاج يوم بموقوع توضية أبو جي. هاكنكنا خلاف. حكية عن بعضه يوم بعض علماء توقّيه وامسوا أي يوم بفجلس أبو جي أنا بتوضيانه. ونن لاعتقاد أن فيه شرفا. نكون كمان كج. جفان يا حلياجو. كو كوزي لي يدونا تجسّي أو كوكو هو فقط شموش أو كوكو، بعض العلماء سمعن كراه، هذاك التوقيع. على كل حال لكن لا يلزم. هيمانيش كمن كبير ولا هيمانيش كالشرط، ها؟ من باب الكراه، سمع العلماء من باب ترك فضول الدنيا، من باب يقوتش زيادة الدنيا، تو، ها؟ قوم كراه هذا الشيء، قوم كراه أو كوك، الحمد لله. أما يوم ما بعض تسمع مباع، مساري فيه جواز البناء على الطاهرة وال... على الطاهر جواز البناء على الطاهر والأصل في استعمال الماء في الطاهرة هذا في الطاهرة قم بق الأصل ونكفاه قم بق الأصل وين كيو نماجي طاهر وجيء فني سمية استفهامين نال أصل كني ما يبقىه على الطاهرة وعدم السؤال، إذا أقول إذا زمن، أنت همادي، ها؟ اللي قلتوا كسانجات، يمين جاتي خيكونج، وإذا بوجاتيشكا لا، الأصل كيا بضمادي ما على توميا وعدم السؤال وليزة وليزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده، نبي صلى الله عليه وسلم الحكم ولذا ميمونا، الحين ده توي عاوج، يقول بان ركضنا كم باء، بيبان اللي يجي همادي اللي لكن لكنه لملذا، حكم الأصل kikatanaje mbako kwamba mahal fa al asl istimalaha ni kuyatumia wala sio kuuliza wali muhammed صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في استعمال الماء على أقوال الماء المستعمل سأتحدث عن هذه المسألة ماجيبا وقوام بمعنزاق وشاتمية ونمك ونمم من ونمكي ونمكي ونمكي. حكم يأتنا يوم يتميك وطهارة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال هنا قول ساب ونهي مسأل القول الأول أنه طهور نقوم بها ماجيب فهارة نا يقول طهرشي يجب أن إذا لم يتغير شرطني ماذا مهاجب دليك صيغاتك من نصوا مئات مئة نعم مئة لكن إكيا هاجب دليك صيغة صفاتك الصيغات الأصل نظارة وهو المشهور من مذهب مالك هذا مالك رحمه الله واختاره ابن القاسم في المدون إلا سمع أنه يكره استعماله عند وجوده لكن طو سمع مالك نعم ذاتك يكيا يومين نمكره كثميها ماذا ما شتمي نعم لكن حكونا من جين نهايته حكونا جكراها فيها أه؟ هذا مذهب مالي والقول بطهوريتي نقوم بها مالي طهارة امي قوكي وعلميه مروي عن ائمة منهم الحسن ابن ابي الحسن البصري وابراهيم بن يزيد النخعي وعطاء ابن ابي رباح، والزهري محمد بن مسلم ومكحول الشامي وهو مذهب ابي ثور في فين مذهب ثور أبو ثور من كبار علماء أهل الحديث أيها ف... إبراهيم بن خالد الكلبي إبراهيم بن خالد الكلب وقيل له ماذا سنكون أقول أنا ماذا بلكين ما, ما حفظ أي حفظه كيف حديثه لكن عالم معروف أبو ثور وداود بن علي الظاهر وأهل الظاهر ما واختار هدن المنذر في الأصل هي قولي أكوانز أي. وعن بني طهارة ماذا مهاجب ديك بعد كميون من زاق طيب، هو تفسير من طهر. القول الثاني أنه طاهر غير مطهر. نطهار علماني. شو نجس؟ لكنه هو إذا كُنّي طاهر شيئاً خلاص من ذاك والشاطر ميّبس وفاء إذا كُنّي طاهر شيئاً طبعاً دماغك فهور طاهر علماني. لكن سير فهور يعني هو إذا كُنّي طاهر شيئاً اسمه فهور. طيب وهو مشهور من قول الشافعي إن قول الإمام الشافعي رحمه الله وأبو حنيف رحمه الله وينسب فيها نسبية يقول إلى الليف بن سعد الفهمي والأوزعي بالرحمن بن عمرو الأوزعي ذكر هذا القول ابن قدامة في المغني والنووي في مجموع شرح المهدد تفتح هذا القول القول الثالث أوليسات أنه ماجي نجس يكون بألماجي بعد وإن ذاك وشارك خلف النجس نفكو يسوس نجس وهو محكي قول من من رواية الحسن بن زياد سوى البطر هذا آخر الحسن بن زياد من التابعين عن أبي حنيفة فين فقيه أبي حنيفة كون يقولين وهو مذهب أبو يوسف أبو يوسف مذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ذكر هذا صاحب الهداء المرغيان في الهداء هي معروف من كتب فقه الحنفية kitabu fikhal anabi kwa hiyo hai ni al-arjah na ya يا أقوامها، نذكر هي قالوا الذي حقق وشيء خزان بنتانية وابن قيمه ومذهب مالي ورواية عن أحمد، هو الصحيح. ماذا مكونة تغير بأن النبي وص... آه... ربط الحكم بالصفة. تغير هكون على أصله هذا الصحيح نعم. هي خلاف إليكم مشفر. نهاية مسألة. مسألة يجين. هذا اللي زور يا دكتورين. ونيني ميمونة على محمد صلى الله عليه وسلم إني كنت جنوب. بولم ثم محمد أمام بياء إن الماء لا يجنو ماليها فني جنبه. ونيه hajī wa māji ya tanjānā. Hī hatta mūniya kīla ajwa. Nani katika nini ambako baba ajwa kwa maji maji yapata janaba. Kuna mtu anasema hivi mbona mtumwa Muhammad anasema ila na kusudia hivi ka. Maana kila janaba. Kwa nini Muhammad anambia Maimuna haya maji haya janaba hayashiki na janaba. Hii ni hata aklan chakubarika la tadila isbāti. Si, tayyib. 'Āla ibn Daqīq al في شرح الإمام دقيق قسم إذا بيجور لا يجوز أن يكون المراد بإن الماء لا يجنب أنه لا ينتقل إليه حكم الجناب هيفاء يهين اللين، آه، وفني تقديركم بأن الماء لا يجنب وفسيركم بحكم يجنابه هينفي كيما لا ينتقل إليه حكم الجنابه بخصوصه وقوة خاصة صفة جنابه وينفي نا نذهب يتكلم فيه. هكذا خصوصا لو سنشوف رجالا بيميت لا ينتقل له ينروح ينروح ما ين. ولا وين هو ماجي. أسمع هذا المدقق. لأن ذلك محال عقلا حتى أكيله محال. ويجي ماجي كرتب رجالا بمجي هو جنابة أو ماجي أنا. رجالا ينتسب الرجال. هذا إذا سيلعوه. هنا كيتي من رقية سما. هي حتى أكيلين هاي. إنجيل. إيش رقية فلا يجوز حمل لفظ الشاري عليه. بس هو فاهم لتمكّل شريعة إن الماء الهجن. Uipeleke kwenye maji semaje ya Ah ah o da maksud ala man. kuntu jana. نقول ان هذه الماء ينصف يقوم بها وسبب جانبه معناه من البعض ستنفر انه كنت جاء ويقول انه معنا جانبه كله نقوم بها ويقول انه معنا لفصير حديثي في صفة عام يقوم بها تسمى انه كنت ان على هجر نقول ان هذه الماء حيانا صفة يقوم بها ننصفة غاني ويقول انه صفة ماء يتأكد كذا تغير لونه أو طعمه أو ريح ينجاة sahdu bi'ah idhan tundruji kunya natija nini haya maji sinajisi waje inni kuntu la la al fi maalim al إن الماء لا يجنب معناه إن الماء لا ي معناه كن لا ين لا لا لا يجنب أي لا ينجز ثم أنا إن الماء لا ي أي لا ما جه هذا في لا يصير بمثل هذا الفعل Haya maji Kwa kichendo cha kurema imuna cha kuoga Haya maji Baada ye kuoga Haili haiyendi ila halati Haifikiri na hali amba Tujutana biya ipukwa Eniwe kungi andani kuoga hapa na kiyo una janaba Haya fika hadi hamaji ya ipukwe Haya fika ipukwe Hindo manaji Falay ustamal ati suniwe Ndewa kasema wa asli janaba Albu Kwa hivo Ye anajanaba Anasifa ya kuambali na ibada Siyo hasa atendaye kingi ya kwenye maji je ile sifa ya kuambale kutahirishwa pia itaingia kwenye maji ah kĩndo maana ya hadithi sasa mtume amfahamisha haa maji hayashiki na janaba yani hayashiki na sifa ya اسكذا قد نريانن سمتفسرين، سقوط هذا هوانا، علمات هوانا مكان مستند، أنا وقد رويا من بوكيا وحديث أن صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم أربع لا يجنبنا، جنبا. من بمنه شقنا جنابة، اسكتي ما بوجيه، يبلا قنعة، حجيتن اربع لا جنبنا ما بما انها شيخنا في جنادة. الثوب والانسان والمنادم ونادم شيخنا جنابه اه اشيكوا مونا حديث في شيخنا اذا جنابه قلنا معنا كذا طيب والارض والماء هاي الثوب والإنسان والارض والماء تنساها لا يجني اشيكنا جنابه فسكذا معناك وفسروه نعولما مع حديث كيف فسر معنا حديثه أن الثوبة تصدق أن الثوبة أنا كون إذا لا سقه عرق الجنوب أي عرق الجنوب نجو يكشيك وأنا من يجاناب لم ينجس أو لم ينجس إلى نجو هي Romana hissipine gelin adap, di kombe ilengüo ile diastolak olaca gelin adap, eline gişingo eko, kuiva, ah, la yani la la alma la alma la ama insan ku ambia adam, sen tojum adam أي إذا أصحابه الجناة نكبا من هذا ما كيشكون الجناة فيها هذا لا يكبا له تنا عباد معناه, معناه الجناة اللعوي شو طيب إذا أدخل أيده أكينجز أمكونه أو يغتسل أو أكي وهو جرم نهي عن الجناة لا قواني كلمت محمد ومبيا ميمونة إن الماء لا يجنب أي إذا أدخلت يدك أو ارتسلت فيه لم يجنب الماء لم ينجس الماء قولك. واضح هي حديث ويوضعيش حديثها لا بس قوانبا ماجيها ينجسي والأرض صفع جنوب يأرض رد أسلم إذا اغتسل عليها جنوب إنتو أنا جنابك يقول إنه أرض يكاو غهب يالي ماجيه يكاوك النجسي لم ينجس أرض هي نجسي هذا معنات إذن قيبو إن الماء لا يجنب أي إن الماء لا ينجوز ماذا نايموضيح ملي قيبو وصفصيري إن الماء لا يجنب كسما ماجي حيشكنا جناب انت تشتوق أقوله واني ماجي كوين حيشكنا جناب آه هذا من فوائد الحديث ذكر هذا لتخطابي في معالي السنة هذا حديث يوميش بلا بلا حديث دليل على جواز الاغتسال والوبوء بفضل المرأة، ولو جنبت أو ولو جنبت، ولو خلق بها، ولو خلق بها. هذه سبب دليلي. يقول إيش يا فاكو تلاذنا وما بعد يمان يمانام كي ما باتياء كلمات أبو كمال كانو خلو فرامة. نهابني رد يا مثلاً حنابلها، نهوا احمد يقول إذا خلق بها، كان كانو كام ركيوجا بكياتي شو كجاي؟ كان خل ونال ما جا قادق جناه أسيط مية هذا فطمة معه قالا يقول معه هذا من من الصحابة سماك لكن هذا المذهب يضعف لهذا الحديث مايمون أبو كيوب قمتنهاك إذا خلت بها الفك خل ونال صيح الفوج لا يكتميه إذا هذا دقيق العيد يقول يسقط هذا إتانجوشة مذهب حنابلة حرام وهو صحيح ولو خلت بها يجوز ماذا ماديها نتغير لكن أك yogiana يشل حيل دارما. يا كباقيا. وكأنه كن أك yogiana من جادم دم, دم حيل. خلاص ها. إذا أنت خيارا. ها هو يسق يترميها. ناوي تقول من. نيكوسابابه أمي أنا تغير. قم بديلته. هذا معناها. ولا خالص. حتى تكنا خالو. نعم. تماريز الحديث حديث يا حميد. اجيت النباث مشايون حديث تفوت يابين حديثه شكرا استاذ حميده كما لاقيت رجلا ان نبانا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين السحبيه محمد معك من كما الصحيبان علي ابو نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن صلى الله عليه الرجل انت تغتسل المراه بفضل من امك يغتسل الرجل بفضل المراه ao wananamume aoge kuko aoge na maji yalobakisha mke Lakin hilo ne ne suluhisho ni nini waliyaghadari pamoja wote wachoti huyo wachoti ni wacha posa ni hila sharia ya kuepuka hiyo nani ni ogeni moja wewe wateka naye ache mtakimbia hadith kharaju ahmad wa abu daud wa hadha lahu wa al-humaydi وقال البيهقي رواة وفقات والرجل المبهم هو الحكم بن عمر وقيل ابن سرجس وقيل ابن مغفال نعم. تخريج الحديث تخريج حديثي فرجوا أحمد وابو داود والنساء وعبد الرزاق في المصنف وطحاوي في معاني الأثار وابن شاهين في الناسق والمنصوف والبيهقي في السنن الكبرى وابن الجوزي في التحقيق وابن عيم في معرفة الصحابة وابو في كلهم من طريق داود ابن عبد الله الأود عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري عن رجل من الصحابة صاحب النبي أربع سنين كما صاحب ابو هري رسول إذن هاوا انقلت صحابة شيداً قم رئينا له صحابة جليكان لكن الصحابة يقين صحابة تُم اختلفانك لكن لك موجة من الحاكم ابن عمر صحابه رضي الله عنه وجينة من عبد الله بن سرجس ترجمة رضي الله عنه وجئناه من عبد الله المبرّف الله رضي الله عنه. أتفق. وقت المصاحف. فما يكون إشكاله؟ ماذا موثّم؟ موجّه يعني هو رأي الصحابة. أتقول أنا كتير؟ صحابة تكملون جيوتنا يقين الصحابة تجوني عبد. أتقول أنا شك؟ كل حديث صحيح. يبقى من ترويه لا كهيله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رجاله ثقات. وأتوىي حديث وثنتي. كنا شك. ولم أقف لمن أعله على حجة يقويه سيسماما يعني سيجعون حجة ينقوه ألو استدلنا إلا لو يتعي إلا الحديث سيجعون أنا هو جسان نمناني لو يتعي إلا من ابن حز الظاهري نا الحاسب البيهقي. طيب. ودعوة البيهة نما داية البيهقي قسمة أنه, أنه قبِي حديث في معنى المرسل نكما مرسل. بس لا أبى سمعي عن رجل سحب النبي. هاكم تاجنان. مرسل. سقط في آخر. ما سمعت به قسمين كشفت معنى مرسل مرسل من مرد عثمان بن حجر مردودا. هيلو دعوة هيلو هيلو داعي له به قلت للروديشة لماذا؟ قلني لأن إبها الصحابي لا يضر صحاب قامها جل كهاني. كتير كتير وثيم. هاي يظهر. وقد صرح التابعي بانه ثقه نعم يله تابعي الى راي الصحابه ثقه معروف نعم حميد عبد الرحمن الحميري البصري ثقه ثقيه حجرهما ثقه ثقيه في ثقه ما دام التابعين كما حديث صحيح قال ابن حجر كما بهقيته مترجم بهقيته ولا يحديث السمرهل طيب كيش اسمها هو الثاني وداع ابن حزم نمدى ابن حزم كذا ابن حزم ما سمعنا أن داود هو ابن يزيد الاودي كنا داوود وين كنا داود ابن يزيد الاودي هوني ضعيف عند جمهور المحدثين معروف داوود الاودي ضعيف معروف لكن هو سياهوه بن حزم أن تزيكا أن تكنكيو وهو ضعيف بن حديثه يا من ضعيف دعوة مردودة تلوديشة فإنه ابن عبد الله هو بانة س ابن داودة داود ابن ابن هو ند ابن عبد الله الأودي لهوني ثقة سياهولة ابن حزم أن تكنكيو لأن نوتن أذ الأودي هو ن الأودي نهوني الأودي كده وهو ثقة ثقة وقد صرح باسم أبيه هو أب أبو داود أبو داود في الصنة لا ببا... يسرع ببا... با... هو, هو ابن عبدالله اسمه أبيه ابن عبدالله سيهو ابن يزيد وقمان رئيس لا إشكال إذن قالوا رأي حديثك وعبد الرحمن نهبانا ثقة سيهو لغايف نسلط ابن عبدالهادي تحذر نجاهد ابن حد لماذا؟ هنا دراية هنا عناية تحريصان يعني عقل مارس كذا تجيني كذا لكن ماريني هو لينما تاج. أقسم ابن عبد الهادي أنه سئل ذات يوم مصنف ابن عبد الهادي. أسمى ابن حزم لزوس كمودي عن حال الترمذي. أقسم مجهول حقوًا بيضون لنا الترمذي. آمين. ما هو حال محمد بن عيسى بن صورة؟ ما حاله أسمه مجهول؟ مع هو الترمذي. هو هذا دي الترتيب ديومجيو دي ابن عبد الهادي كان بس يتأنى شونجا وجرح ابن حزم رجال سمع هي سانا انغالي هبا سن داود ني ابن عزيز انا سي ابن ابن داود عبد الله الاودي وهو ثقه ومهي طعن ابن حزم في حديث التيروديشه قالكوسيني انغالي هبا ابن عبد هذه سوت ذات مننه هو هو وصححه الحميدي شنو هو كتب رسالة لابن حزم اللي مو عندك حديث صحيح في كان كان فلم ادري سجوي هل رجع عنه اولا نريدنا يقولياته ويضرفش كنا نسمع من ذكر بروان أبو بكر رحمه عبد الله بن الزبير وقال البيهقي رواته ثقات وفهمونيه قائلين لبيهق عبد الهادي رحمه قال البيهقي رواته ثقات لذا فهموني قائلين من ببيهقي أي سعيش أو ضيفش؟ آه وتفهمونه سعيش أسيب؟ أسم الرجال وثق ثقات إذن كذا أسلوبه كنيش أمانيك سعيش ناقصه بهو؟ تسمون اللي نلاقيه لنا إنهار ممارين للعبد الهادي أمي كاتم لنا بيهقي أسم لذلك علماء وكم وكم كسور من عبد الهادي. وثبوا عيا وطونة نسيق طونة كم بيلهق فيش حديث معناه مسمى المرسل زيو سنصامن من الحجر بيلهق مسمى المرسل سستي زكية من ليش جهمني منقوم من يوتي سكيه لسماع بيلهق السنة ورواتو سقاط بقاب ما إلا سما إلا أن حميدا هو حميد لم يسم لم يسمي الصحابة حكم تاج الصحابة مني نعم إذا هو هذا الحديث بيكات صحاب خطرة إذا قاعد يفهمي كيف يزور وغيره منينه كي يكاثر تفهمي إلا نقوم بقمة إذا حكم تاج الدين على الصحابة به فهو بمعنى المرسل بس هين كم مرسل سقط في آخر أحد كما مرسل إلا أنه مرسل جيد طب هين مرسل جيد، لذلك مذهب البيهقى مرسل نهف حتى الصحابي إذا أبهما عنده إرسان هذا منهجه في الرسال، مسألة مباحثة مرسل، متاج وسان، فبيهق أونا ما إبهام زم صحابي عن الرسال، إس فوقه طوامي بخصوصية اسمه مرسل زوري، قصاب من ينس عادم ففيه بس هو نمرسل زوري قصاب وثين في قلب. Oy bu beyhaç'a doğru fişe hadiye. Sıkokuy, sahişsiz. Kidan bile, lo taunazdi, kama beyhaç'a doğru fişe hadiye. لم يحتج به شيخان. نهو داود بن عبد الله العاودي بخارنا مسلم يقول رأي حديثات إنه سئلة ونجينا من رأي ونجينا بخارنا مسلم أرأي حين رجال وط حفا قدونوا بهم لذلك البيهة أكاجيبي وما جيبه. جيبوا جيبوا لقوان هل فسم جهالة الصحابة أكام بجهالة الصحابة لا يضر وسبب قاني لأن كلهم عدون لذلك رد عليه ابن التركماني ابن التركماني الحنفي قوله من كتاب الجوهر النقي، ها؟ على السنن البيهقي كان يرد البيهقي نعيش كتابه مطبوع مطبل ضمن سنة الكبرى، في كناني ذي الحواشى سنة الكبرى، وهي الجوهر النقي، ابن تركمان، حاصل قيوم ردي بيها، بيهقين حاف، يا شافعي ابن تركمان نحن في، نمعرف في تبين شافعي نحن في، نعرف، زمان، وأنا عساك إنك نكتشوا كتابه تبيه طي هو سنجاد إيه أتا عندك أيوة أيوة نا جميع عباره ها قال لي كلجا لأيوه عاذقونه مناسبة فلا وهو موجاكم جونا بكمان بنا بين تروكمان يا مثل هذا ليس بمursal نبيه طي هي سمرسل وهو متصل بالي متصل مش كمان حديث لماذا أم أن الصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهال لو القواعد صحاب كلهم عدولا، قنينو سما المرسل رضي الله عنه، ويبقى أميتي إلا ثلاث، إلا قانة حديث سما المرسل كنا صحابة تاجع، إلا بيلة سما المخالفة للموصولة حديث الموصولة من خليفة، إلا ثلاث سما هو بانها ببخاري مسلم كراي، طبعا إلا ثلاث تشجِّع يا قانة، دون لاك يا بيلة سما قمبا قمبا بخاري مسلم كراي وعبد الله الأود داود الأود، أما كون البخاري ومسلم لم يحتاج بداود. فهذا لا يقدح في عدالة داود هل تي سوى عدالات ذنب لا تنيني كما بخارك رايبوان تنفقون يوثيقه هذا لا هذا لا بيحق هيا ينفقوني عدالات طيب كي شخصيما بل وثقه ألنبتي توثيق داود من أحمد والنساء وابن معين في رواية عباس الدوري نمعروف ابن معين أنا رواية لكن رواية تجمعت على لكن ينح عباس الدوري قصابه ألم لازم فقط مش وقفة ويضو إذا اختلف أقوال ابن معين ابن معين معيين قول ذلك اختلف يانا مارس مصحة مارس ضعيف مارس ما لا بأس تحقق قول عباس لماذا علماء ما قصابه اليوم ألم لازم فقط كيف تعرف أجيء من مميجي الدوري رواية كي اسمه ابن معين ثقة ن أحمد ن نسائي ن معروف النسائي تشدد الرجال لا أحمد معتدل إذا هم كانوا إشكال من ابن حجر وين تقريبا سماج سطة يقولون إشكال وليش ترو دي شهادتك طيب ويبقى الحديث صحيح لا اشكال فيها أما تعارض سماهنا تعارض هي ستعارض تقولي كذيلا ذنبيلة قام به نهي لو كجابة نهى رسول الله أنت رتبة في المقهى من باب كراهه تنزيه سي نهي تحريم بس راجعني حديث ابن باس أقوى من إن طرق نيجي بشهرين واضح وبعند الأقوى إسنادا وأكثر طرفا تترجحش تترجح شئه على هذا قل جاب صنيع منينو يا أئمة كون شهير قوي أنهين نهى منهيا كراهته صحيح حافظ تقول مثلا جمع بين الحديثين ولا إشكال رأي والحديث له شواهد إن شاهد من حديث الحكم ابن عمرو الغفار هي شهوده هي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والطويلس وثمراء هي حديث معناه حديث ومي فكير قنديا الحكم ابن عمرو الغفار كويه حديثنا إن من ذاك يمتنجوه من جنا طيب لذلك تكوت حديث صححه الحميدي والمصنف ابن عبد الهادي من يمسوه في التنقيح صياغ في التنقيح وابن حجر في الفتح، وأحمد شاكر كتكتحققية أم محلة بن حزم، والشيخ ناصر في سنن أبي داود صحيح سنن النبوي، آه إذا الحديث صحيح صح لا غبار عليه، كأنك وجدت الحديث تماريس، فقه الحديث أولا سما الحديث دليل حديث دليلي على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل. كمكذاه من امناء الرجل او الرجل عن الاحتسال بالماء الذي بقي من غسل من ماء فيه جواز اغتسالهما من انا واحد غرفا بيد Kuna kufaa kwa mba Ya faa mumena mke waoge kwenye chombo kimoja Wa kiteka pamoja Hili lafaa Wahadhan nahyu Lakin Hili katazu hata Muaradhumu Imepingwa Bima huwa akwa minhu Kwa hadithi yinyanguhu kuhiliko hi Wa aksaru turukan Naina Njia zakinyi Hadithi gyan Tata da fija <مؤلف> هي مي مي زيد وهي أنجوف، أسا هوادي هي كايشن ده لا، ما دا تدل على الجواس، حديث النبأ، تدل شو يا فا، لا، فالعمل عليها، سيسي تيتوميا حديث النبأ، سأقول يعني أقوى إن أنجوف قليق حميد، حميد، أو يقال أو تسمي. كما تود قرجح شيء ذي ان النهي محمول على التنزيه في نهي نكراهه تنزيه كراهه تكف وتنزه ويجبس على ما تو وإلا أي سي حرام فوتوميه جمعا بين ال لذلك فما ينفعك تشكس عنها بين حديث ابن ابي توه وكسما نها رسول تقمنع مهي نهي كراها كراها تنزيل إذن جمعا بين النصر لكن سيما و عند وجود ماء آخر نهي كراها نكوان بقونا مجي من جيد يغتسل فيه ويغتسل يعني كونا مجي من جيد نهاي مبات حقو حرام طيب أسمع أما إذا دعت الحاجة إلى فضل منارها أما حاجة يكيدشة قططمية لما بكي ولمن أمس فإنها تزول الكراه حتى إلى كراهها قوي وقوي Sebab gani hakuna mengine ni haya. Uwezo wa mwanadamu atasim makruha hata nakaraha pale itaondoka. Sebab al-karaha inda haja yazul, Fala Hakuna أسيوج نال ما بقي أكيد. ها. إذا جاءك ما جيم. ولا تلتصلا بفضله نيم ونمك أسيوج نما والله أعلم. وينما أنا لك من باب الكراه ها. ستخرير. ياكو من جينا مينجي. هاتو كم حرام. وجياء الأولى. وجياء نمينجينا. أشارة نال ما بقي. هذا من باب كراه من باب حماية للدين. قال الصنعاني رحمه الله في السبل صنعاني البوقي لزهي حديث ابن عباس وصنيمون في جه وقد أفاد الحديث جواز غصل الرجل بفضل ما في حديث ابن عباس إما لذاكم بيفا منامومة أو جنامبكيم كي يقال أثما يقاس عليه العكس. لكن يمشي فيه فيها فكثير يعني منن كنا أثق habsi kwa nini li msawati kwa وفي sasa wa fil amri wa fil amraye ehe hapsa hapa ndo mahali shade asema wa fil am wa fil amrayin khilaf na haya mambo yote mawili kuna khilaf mume kooga na babaki emke na emke kooga مومي اوغنا بابك مكه نمكه اوغنا بابك ممه وأن النهي لا هي كذا في حديث حميد نهى رسول الله هي كذا محمول على التنزيه على مره ايه اي نهي الكراهه تو كراهه تنزيه وبهذا تجتمع الأدلة دليل فتشلتني حديث باخي ها حديث يا جواب ابن باب الحديث يوقع الي من باب الصراحه انه كنا ماجي لا شك يكون جمع بين النصوص وقد نمالز النصوص زوته وماساله تكون واضح ناقص عند هذا فضل إن شاء الله